كان ذلك في الكتاب وإذ أخذنا من النبيين ومنك ا الكتاب ن ذلك ا النبيين من ميتاقهم و ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ب ن مريم و أ خ ذ ن ا منهم ميثاقا غليظا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 إ ن كنتم تردن ا ل ح ي ا ة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن و أ س ر ح ك ن تراحا جميلا و إ ن كنتم تردن الله ورسوله والدار ا ل آ خ ر ة ف إ ن الله أ ع د للمحسنات منكن أ ج ر ا عظيما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 إ ن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات, والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين ي والمتصدقين ن والخاشعات والمتصدقات و ا ا ل م ص ئ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ موسوعه ن ا ا ذ ك ا ا ل ذ ك ر ً ا ك ي ر ً ا و س ب ح و و ه بُكْرَةً أ ص ي ل ا ا هُوَ ل س ي ي ص ل ي ع ل ي ك م و م ل ا ئ ك ل ي خ ر ج ك م مِنَ ا س ل م ا ت إِلَى م و ه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 ك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أ ذ ن ى أ ن تقر أ ع ي ن ه ن ولا يحزن ويرضين, ويرضين بما آ ت ي ت ه ن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما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 م و ل و ه ن م ن و ر ا ء ح ج ا ب ذ ل ك م أطهر ل ق ل و و ب ك م ق ل و ب ه ن و م الاسلاميه كان ك م أن ت ؤ ذ و ر و ل ل ولا ه أن أ ب د ا إن ذ ل ك م ك ا ن عند الله عظيما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 ولا أبناء أ خ و ا ولا ت ه ن ن س ا ئ ه ن و ل ا ما م ل ك ت ي م ا ن ه ن و ا ت ق ي ن ا ل ل ه إن ا للعلوم ه كان ى كل الله شيء شهيدا إن ل ا ئ ك ت ه ي ص ل و ن ع ل ى ا ل ن ب ي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 ونساء ََِ المؤمنين َُِِْْ يدنين َُِْ عليهن َََِّْ من ِْ جلابيبهن َََِِّ ذلك ََِ أ َ د ْ ن َ ى أ ان يعرفن ََُْْ فلا ََ يؤذين ََُْْ وكان َََ الله َُّ غفورا ًَُ رحيما ًَِ لئن َ لم َْ ي َ ن ت ي المنافقون ََُُِْ والذين َََِّ في ِ قلوبهم ُُِِ مرض ََُ والمرجفون َُُِْْ